جَزَاءُ عِندَ رَبِّهِ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضِيَ ذلك لمن خشى رب بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها وان خرجت الارض اسقالها وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ سُؤَشْتَا لِيُرَوْا أَمَّا لَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ قال ذرا في الشر يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فَأَثْنَى بِهِ نَقْعًا فَوَسَطَهُ نَبِيٌّ جَمَعَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّ قَوْلَ حُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُونَ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ